عشرة. لاحظ الحروف القمرية في الكلمات الآتية أسد الأسد باب الباب جمل الجمل حقيبة الحقيبة خريطة الخريطة عين العين غرفة الغرفة فراسة الفراسة قلم القلم كتاب الكتاب ممحاة الممحاة وردة الوردة هاتف الهاتف يد اليد